عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم قمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت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 معلوم فقدرنا فنعمل قادرين ويلو يوم أدل للمكذبين ألم نجعل الأرض فاتأ أحياء وأموات؟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 ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطق ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل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 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون